كل الأمور يحدث وكل ما يحدث من دعاء وكل دعاء من دلالة وكل دلالة من إخوان الكرام كلنا عند قول ربنا سبحانه. ما الجادل؟ ما الجادل في آيات الله إلا الذين تفر. ولا يأرك سقلبون في البلاد تدلس قبلهم قوم قبل جوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يقضون وجادلوا بالباط بيضحبوا بالحق فأخذتهم فكيف كان وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم اصحاب الله الذين يحملون العرش من حوله مصدحون وحيد ربهم ويمنون به ويستغفرون في الذين آمنوا ربنا وسعت كل الشيء الرحمة والعلم فاغفر للذين سابوا واتبعوا سبيلك وقيم خذاب الزحيم ربنا وادخلهم جنات حجم التي وعدسهم ونصر من آذاتهم وأزواجهم وذرياتهم إنك حرمت العزيم الحكيم وقم السيئات ومن تق السيئات ومن تقطع حمزه وذلك من يكون جزءا من الله الى سبق ان قلنا ان هذا القران العظيم كله في التوحيد ولا شيء الا التوحيد والغريب في الامر ان كثير من المثقفين أقول المثقفين يسمعون حديثنا عن التوحيد فيستغربون ويقولون هؤلاء لا شغل لهم ولا كلام لهم الا في التوحيد مع ان الرسل كلهم بعثوا ليدعو فقط الى التوحيد والكتب السماويه منذ آدم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة هذه الكسوب كان مضمونها الدعوة إلى التوحيد ولا أتحدى بهذا الكلام فقط أتره في, أس في أسماء الله واوصافه وأفعاله ووحدانيته وكلوهيته وعبوبيته كذا في اوامره ونواهي التي يدعو لها القران كلها من متطلبات التوحيد القصص القرآني ابتداء من ادم الى اخر امه وهي هذه الامه هذا القصص مدمره ايش يتحدث سبحانه كيف دمر اعداء التوحيد وكيف نصل واعلى قدر اهل التوحيد يتحدث عن الجنة ما هي الجنة؟ ضار أهل التربيب ويتحدث عن النار وعذابها ضار أعداء التربيب تعلمون هذه الحقيقة؟ هذه الحقيقة يجب أن تأروها ورحمه الله ورحمه الله حيث عقد لهذه القضية بابا خاصة أو فصولا تتبعوا اذن دعوات الرسل كانت تتعب وها هو القران العظيم في هذه السوره بخصوص بسم الله الرحمن الرحيم حامي تنزيل الكتاب من الله من هو تعرف الينا سبحانه وتعالى بالتوحيد في أسمائه في صفاته في افعاله الكون كله بعليه وسكيريه ناطق بالتوحيد والله يأمرنا بالنظر في هذه الصنعة وبالصنع يعرف الصانع تأمن وانظر في نفسك من الذي صنعك تعرف ربك تعرف الموحد تعرف من هو الواحد نعم إذن يقول سبحانه تنزيل الكتاب هذا الكتاب ممن مصدره من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب للطور لا اله الا هو اليه المصير ثم عقب هذا كله بقوله ما يجادل في ايه الله إلا الذين كفروا ما معنى هذا الكلام يقول العالم كله يوحد الله الكون كله يعبد الله الكون بأجرامه السماوية ومصنوعاته الأرضية كلها سائرة في طريق الزرق كلها تابدء الواحد، ونقرص عليكم آيات في هذا الصدر. يسبح له السماوات، السماوات كلها تسبح. شكل لي ساكت؟ شكل لي عاجز؟ شكل لي أحرص؟ من هو المغبون؟ هو نعم. الاس والجن هذا الجند المناحس في القول هذا الجند الكل يسبح يسبح له السماوات السبت والارض ومن فيها تحصيان ثم ربما ما احسبهن وإن من شيء بهذا الحسن وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن كيف يا رب ما نسمعهم أنا أمامنا المترفون وأمام هذا الكرسي وأمام هذا الجدار وهذه الكائنات ما أسمعهم قال ولكن لا تفقهون تسمعهم أنتم جهل لو كان لكم فقه لو كان لكم فهم لأضغفتم تسمع هذه الكائنات لما لا تتجاوبون أنتم مع هذه الكائنات وقطدهم ايضا مرات اخراح الفدل سلكيه باش نعرفوا من نحن اين نحن الله عز وجل يقول ولله يسجد سجود عباده ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الباقي حق عليه العدد ممن لا يذنين ها هو سبحانك أنه يقول هناك من كفر ممن من البشر ما يمجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أما الكون كله في عباده وضع الله ماذا كل مجادل والمعاند انتخر قالوا لي خرجوا عن الخط رجعوا بخط الشمال كل الشمال كل شيء ماشي في ليمين لي يمين وحده لي ماشي في كل ماشي ليمين واحنا مايجينا معكسي في الطريق المواجه اشغل القعر الثالث ما يجادل في ايه الله الا الذين كفروا لي يجادلوا في ايه الله يطعمون فيها يردونها يكفرون بها يكذبون بمضمونها يرفضون العمل بها ناقصهم سلطات الله ناقصهم اوامر الله ناقصهم منهج الله ناقصهم ابدا ان الله يقول هذا على الله لا طليقي يقوى هكذا يجادلون في ايات الله يجادلون في التعدد هل انتم زلتم اقراوا بالصعود يجادلون في التعدد ما في تعدد خلاص ضد تحت ظلم المرء الإسلام يظلم المرء بالعلن مكتوبة كرامس مش كل صاحب كراهي جيب للصحبة الأحداث المريشية أطن نصيحة وش نيكسخ؟ ولا وزير ولا المحرر وسخطلوا مجلس جيبنا له صاحب كتب ما بغينا جل الإسلام بالعلم ما بغينا جن عماس طلعت القاضي ما طلعت في التجريد طلع. القوامية ما بغناش قومون على الرجال وقومون على النساء بارتفعها على المصاعب يحرقها المصاعب العالم ما بغناش سلطة الرجل على المرأة ما بغناش وليه ولية الرجل على المرأة ما بغناش تحديد سن الزواج فيه ها منذ قلوق البنت كما يقول الإسلام لا اقتل ثمانطاشا وقل ثمانطاشا إلى ثمانطاشا العماس كلما البنت حره تفعل ما جاءت دخل ما جاءت وتسافر وتسقي مع المالات قلات حلطتان اللي دعا فيها والعماس فانتوله والبنت خصتها تقوم والكيس المتطقي عندهم والبسطيات تولها الأقراطين من ألحاب بس بقى مش ندين بأعراق أعراق زي يقول بقى يعني الداعر والرهار ليه في العالم من هو هؤلاء الذين في من يهود؟ ما نتكلمش على الأوروبا وعلى أمريكا وعلى روسيا وعلى يعني دول كافرة ما ما ما ما نتكلم لهم لا نتكلم على من كان اباؤهم فاتحين فاتحين مجاهدين ينصرون هذا الدين على هذا الجانب منهم من, من يكتب الكتب موجودة منهم من, من يكتب يقول هذا الإسلام ليس صالحا لهذا العصر وإحنا قلنا هذه ما يكلمهم ما هم إلا تفخّاص كروما هذا كان في مصر والف كتابا مصر الحديثه كتاب موجود أشقل فيه يقول هذا الكتاب صالح كدين لكن كمنهاج للحياه كمنهاج نظامي كمنهاج للحياه الاجتماعيه كنظام اجتماعي هذا ما يصلح ما يصلح ويعلمها اكثر ما يصير بيكون يتكلم يعني أحددنا عن السياسة ويحكم ونحكم في الاقتصاد ونحكم في الاعلام الإعلام في في يعني في جنايات و... لا ما يصير هذا الكتاب ونعمس عندنا نعمس اللي اللي سبع اللي سلامي سبعي أيه وفي من يفسو ويقول اللي كتب في التاريخ شو وحشوا التاريخ فقهاء المسلمين كلهم شو التاريخ يبقى تحرق هذه كده من الصفر يبقى يتحرك ما تدع على الرفوف فقط وتطور بل لا تحرق ليش قال لي انهم صودوا تصار شاك قالوا البلاد الأرض أرض الله فيها تسمع فيها أرض الإسلام وفيها أرض كفر وإلحاد أن المنظمات الدوليه قد قامت والسلسل خلاص ما كان صيحة رفض إعداد يعني رفض الإسلام قلع المكتوب من من أبناء الإسلام ما يجادل في آية الله الذين قالوا الحجاب الحجاب عاد ملوثها كانت عادة القرص وعادة الصور فولفاس الأصفار الاسلام لا في لا ما فيه. ما من الدين خصنا نعيش عناص بنسمع الرجل والمرأة مع الرجل الجنب ليه تتعارض حرة تفعل ما شاءت وتختال بكيف شاءت إيه تتعب انتم متزميتون؟ أنتم انتم وتجدون ايش إيه هذا إيه شجب؟ وهكذا بعرض بعرض حنا خصنا يبغيو الاسلام حنا واخر من خصنا الاسلام المحتاجين المربع المره, المرة واجي مع الرجل اللي رقصوا بيدعوه وكذا ويتقبلون تاع تاع لا خاشي يسمع خلاص اجي ابغاضوا ابغى اشويه هذا مكتوب شوف قصتها قداسه شوفوا لي لا إله إلا الله ما يجادل في آية الله إلا الذين تفروا ويزيد أكثر من هذا في من كتب حتابي حقوق مرحلة المرأة مين؟ حتاب ما مرحلة مرحلة, مرحلة, مرحلة مرحلة فترة ويصبر ويسقنا بالإسلام ويقول نحن مسلمون وهذا واحد ابنتي ومرتي في القلاير تعرى وكلا أنا مسلم كيف تتحق <تصفيق> بك؟ الإسلام المالي الإسلام المدير له الإسلام المتفتة الإسلام المتحف دير مبنيتوش الإسلام يتحدر ويتكثر فاش يتحدر ورقس ما هو إلا ريادة رقس الفتر تركوز ريادة شيء مبنيت في ريادة تصدق دور ريادة تسقطوا لا إله إلا الله لابونا حميب يزيد على هذا ايش؟ يعني يطعنون يطعنون في كتاب الله كتاب مؤلف التعرف القرآن شو بتقوله؟ طاح وسيب نعم ماذا؟ قد قلت سوء مؤلف الشعر جاي تعرف القرآن ما, ما حتش يقول لك عندك الشيطان يقول لك المسلمة ماذا يقول لك المسلمة؟ هو يعني المسلم كتاب اثيروا فيه يعني شهر ما شاء الله في من كتب, كتب كتاب يطعن يطعن في ان القران هذا ليس صالح لهذا الزمان ويقول الايات التي تدل على الحكم ما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله لاكم الكافرون هؤلاء الفاسقون هؤلاء هم الظالمون انتم يا جهلة يا أيها البقاله الجهاله هذه ما نزل في الاسلام هذه ما نزل في في اليهود والنصارى هذا باش نتكلم مع المسلمين وكرهوا الصيغه في الايات نتكلم يعني مثلا لا ما شاء الله هي. ايجي يعني الفقهاء ما ما نتكلم مع, مع الكفار لا لا تتكلموا عن اصحاب العماء واصحاب الايش المنتسبين لاصحاب السائلين اي ان فوكسو بيقول ويقول يعني يتحدث عن قصته مع الغنى وقصته مع الـ مع الـ مع الحب وقصته مع يعني هو يحب كلزو ويحب, ويحب اغانيها ويعني والاسلوب الجميل والجمال وكذا الى اخره يقول هذا هذا وجهه نظري انا وهذا هو الاسلام الصحيح يقول هذا هو الاسلام الصحيح وكتب تؤلف الطعن في أزواج سيدنا رسول الله والطعن في أصحاب رسول الله كلام يعني, يعني ما شاء الله إذا أردنا أن نحصر أن, أن نحصر يعني ما, ما يكسف الطعن في هذا الدين والخناجر التي يضرب بها بالإسلام والله يعني تحتار ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وهذا في الآيات في آيات الله التنزيلية هناك من يجادها ونفسهم أو سلاميتهم لأنه هو لا يسامل ما؟ الغرب الغربيين لأنهم درسوا هناك هذو البعثات اللي ادرعتوا العماس وكانت تؤذى لهم يعني أموال تصرف من أجل المزايد التكوينين ومن أجل الأنيات أن ليتقلدوا لي المناصب العليا أما الذين تخرجوا بالليحة، والذين تخرجوا من الأزهر، أو تخرجوا من، أو تخرجوا من من المدارس الإسلامية ومن المؤسسات القرآنية، هذو أبعد من أبعد ما يمكن أن نقول، هذو مصطفون إيش بالرجعية والأخضر والذواقة والأصولية، وأحيانًا بكل كلمة دامية. أين؟ أما الفتيان في هذا الميدان من من مشكل المصائب. يعني استسمع لله وعليه اذا ما يدلون في ايه الله القرانيه الا الذين كفروا وكذلك تدخل الجدال في ايه الله الكونيه نحن نسمع نحن نسمع يعني كل ما في الكون طبيعه الشمس طبيعه والقمر طبيعه والكواكب طبيعه والليل والنهار طبيعه والامطار طبيعه والرياح ودوران والرياح والجبال والبحار والاجر كل هذا طبيعه وحتى اذا وقعت الكوارث ربنا سبحانه وتعالى يدمرنا بالزلزال والطوفان والرياح المدمره كل هذا غادمة الطبيعه انظروا كتبوا انظروا الطبيعه ومن الناس من يجادل في الله في إطار وجوده ينكي صفاته ينكي أفعاله وصرعه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد لأن شيوخ هؤلاء منهم من مجيهنا لهم الشياطين الشياطين الغرب شرطه الماسونية شرط الصليبيه هم الذين يوجهوننا ويمولوننا وينكرون هم من نسموا من هناك من البنك الدولي من صدق دخل البنك الدولي هو الذي يمول هو الذي يعطينا اسهم فلا كنا كنا نفهم انهم اذا كان هذا منهم منه من نظريه تساوها لا فلان يعطيني لي لكم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من زواله فانه يضله ويدخله الى عذاب السعير لا اله الا الله هؤلاء مقلدة ارى في, ال... في الشيوخ الكبار ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى يعطف... على, على الله له في الدنيا, الدنيا خز ونذيقه يوم القيامه عذاب العالق فالله تكلم عن, عن مشاريخ الضلال وتكلم عن مقلده اهل الضلال والكفر وال... وال... وال... والتكريم نعم هذا هو معنى قولي سبحانه وتعالى من الناس من يجادل في الله بغير علم ها؟ في ايات الله قال الا الذين كفروا ثم قال سبحانه فلا يضرك تقلبهم في البلاد سبحانه لقد شوف الحضارة والقوة أمريكا من يعارضها من يحارب أمريكا وهي تمس مسلي على العالم كله وعندها قوة لا تُقارب هي والأرصدة على العالم كله والتصنف على الأفراد والجماعات وعلى الدول والأمم كلها كيف هذا وال يعني وال متطور كيف هذا كيف قلقت منها كيف مع أمام هؤلاء قال الله عز وجل ليحوين من شأن هؤلاء كفر قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد لا يغررك تقلبهم في البلاد عندهم قوة وعندهم طائرات وعندهم صواريخ وعندهم قنابل وعندهم جيوش وعندهم أساطين وعندهم إيش لا يغررك تقلبهم في البلاد هم كذرهم بالنسبة لي الله أقوى الله وعف اعتبد على الله وقل ببليفه لا إله الا الله محمد رسول الله الله لا يقهر من كان يريد العزة والقوة والسلطة فلله قد يطلبها من الله ها مصدرها أما هل تشاوه هي اسرائيل زلزيلة وزلزيعة ماذا ايش في الصبيعات؟ ايش؟ اطفال الإجارة. يريد يريد ولكن يريد بقى وخلوهم اعدائنا اللي هم من سلتتنا ونسا كلمونا بأن سلتتنا مش هوا اتفاقات الاخرين فقدت قولهم هؤلاء ما استطاعتنا سراعين زنزلتهم زعزي عاسم وقدس الارض كلها بهم ضاقت بما راحوا باسم اطفال الحجار وعدوا لهم ما استطعتم من القوة اشهر قوة هذا يقل لي عنده عندهم فنزل الحجار ورمي ارمي القنم استطاقت ما بتصنجوا على القنم هذه عمره هذه البارح ماعجبنا وتعالى جمع اكبر مثال بس كيف حجع علينا جمعات المهزومين حنا اللي جاو قاموا حجع علينا باش بغا نفكر الاستاذ مجموعه عاصم باقا والاذي كيصرع كي السلاح باش بالكير ف او كي دو كي ما هي حارة؟ ما هي حارة الطائرة؟ الفنطو الطائرة العملاقة والدبامة للمضمرة من الذي غلب؟ اكبر قوة كانت يعني روسيا كانت اكبر عدد امريكا فيم جاءت الروسيا؟ ابناها الله اماذها الله يعني اقول اتحاد سبيهتي ما يسمى بانتحاد سبيهتي البعيد الماذ؟ اماذه الله على يد من؟ أنا يزيد وعصب بقر. نام ورد شو قتلوه؟ نام ورد استبرع ودستيته دخلت الله يشوفه. هو زاد جماعة من سجل فرفت وتقع. يا تبا تبا. أنا بس كاوي. هو كبرت. هو أمين سائل مننا. هو كنا الناس عنده اللي, اللي يضرب تركوا رزق على حيه. اللي غير ترك يدفع. ز ز زوق النقاص. زينه. هو لما نام سيرت السيف من العبد ينقله ترى. مش يقطع. ما أقطع. لما ضربنا العمانس وسط الرأس صابي بجناح حاليا هذه الباع يا ربي جناحي صلتني على هذا العدو وهذا العدو يضرب دراب العبد درابي بجناحي يا ربي جناحي قال له شو بغيث نعطيك الدنيا كلها دير يعطيها دي دي تأمير يعني قال الدنيا كلها بيحذفين أعطيك الجناح وش بيش قال خمبت قلت نعم غيث بسني جناحي قال له الدنيا كلها شبازة خصتا يجلح أفرأ في السناحة بيه فالرسول عزيزي قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعودة ما كيف نجاهنا الدنيا كلها بسوء جناح بعودة ما قبلت أن تجيب بعودة. لا إله إلا الله أعطى واحد صلى الله عليه أحقا واحد قوة <تصفيق> الله درجة ولله جنة جندي جندي صلى الله للعالم كله اسمه اسمه ايه ايش السيدة عياد امريكو وأوروبا كلها والعالم كله عياد بأساطيلها ببيوجها بقواتها مش عارفة هذا الجدي الصغير اسمه ايش الايدهز او اسمه ايش السيدة السيدة احرفت له عايز بقى ما احرف له شاعد الملايين في العام دك دو 30 مليون كاتبشي ضحية في العام بهذا الجدي هذا كيف سنة ماذا يقتل هذا الجندي الصغير؟ من قوة الصاعقه الربانيه ماذا يقتل؟ 33 مليون هذه اسمعتها من هذا الاحصاء وقد يكون ازياد من سبب العالمي هذا الجندي جزا الله خيرات ما عرض الله والعلم يسموت الله مش هل الناس؟ لا على ذلك الفجار الفاسقة اللي خرجوا عن الفترة غزيناوا اللواء أنا أمريكي. أنا أمريكي. أنا أمريكي. اذن رب العزه يقول فلا يغررك تقلبهم في البلاد كتشوفوا من عماد العمارات والفنجاج والشركات والميلاد والطائرات والسيارات والموديلات والدراهمات والسخطات والويلات الامان كمان الدولارات ما نفع والحسابات البنكيه ما نفع قال الله يقول فلا تعجبك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم باش علاش انما يريد الله أن يعذبهم أو ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أموصهم كافرهم خلاص عذاب هذا المال باش يكسر ديس المجيس فهذا عذاب جاء الله لكن يا إخوان قد وفضوا بل عليهم لأننا نحن في المستوى الرباني في المنهاج الالهي وفي الساعه يعني ايضا غصه في حرقومهم لهذا يقول الحق سبحانه وتعالى هنا فلا غرزه هم حقراء ذليلون هم تلك لا قيمه لهم في هذا الوجود الوجود كله على عظمته كلهم في طاعة ربه كلهم نعمه في عباده الله فلانهم لا جراحمه في كذا فلا يغرقون تقلبون في البلاد ثم اذكرنا سبحانه وتعالى مصائر السابقين كيف مصير أولئك الذين كذبوا وعاربوا وعنبت موقفها وإهتبوا تبدو حالها دي شوف يأخذ نصبع نفسك كيف بمصار يا الغابرين هاش يعملت لهم قوم عاد وقوم هود وقوم ثمود وقوم نوح وقوم رجيل وقوم فرعون وكل هؤلاء اتدمرتهم واخذتهم شو من الأرض در الله يحكي لهم احكي لهم شن يعملوا وما جرى على المثلين يجري على الممثلين خط واحد الله لا يحابي قل لا هذه أمة محمد صلى الله وسلم لا هذا ما فيش أكفاركم أكفاركم خير من أولئكم أنتم براءتم في ذم الله في كتاب القرآن على أنتم يفعلون ما شئونك وتذيبوا وتجذبوا وشاحدوا لا لا اعلم معلقون ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى هنا فلا يخرجك تقلبهم في البلاد كالذبص قبلهم كالذبص قبلهم قونوخ ولحزاب من بعدهم لحزاب تحزبوا فهمت يا ول اللي جانا دول الخليج اسمها دول ساحلو دول ساحلو ساحل ماذا ما تحزبوا يعني قال الأحزاب اللي تحزب ضد الإسلام وتحزبوا ضد أرض الإسلام وضد أهل الإسلام تحزبوا وتتكاتبوا وتساندوا للقضاء على الدين وعلى وعلى كتاب الله وعلى رسول الله وعلى أسماع دين الله عز وجل تحزبوا والحزاب من بعدين وهمت كل أمة بيرو خده يقضى إما يزجلوا وهم يتطلع كيف فعلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفعلوا كذلك بسيدة موسى حاولوا قتل زيد ابو جهل لولا ان الله انجه هو قلبه وكنا في نعشه جاءتني يفضي ذبح وتصليه لولا ان الله رفعها وجالسنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فليجا وقال وقت وقت كل أمة برسولهم ليقضوا ليأخynth ليقضوا كما قالوا وجادلوا بالباطل ليبشدوا بالحق الجدال عنك اصححوا يها والخطبة والندوات والمؤتمرات وكل من قضايا على الدين والقضايا على الدعاة والأهلية ومع ذلك ما النهايه النهاية قال الله عز وجل فأخذتهم أخذتهم أخذ عزيزي مقصده منهم من, من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خصفنا نبي الأرض ومنهم من أغرقنا ويقول ما سبحانه وتعالى على أصحاب حبيب النجار يقول وما أنزلنا على قمين بمين من جنة من السماء محتشين من, من سلسة الجنة بشبريل ومكائل والوفودية الملائكية يرزلكون سلسة ولي سيدنا محمد هذه خصب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم حيني ويوم حيني داجوا سبكاته وداقت عليكم ورضوا المعرض ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى أمني وأنزل جنوده لم تره هذه خصبه عليهم صلى الله عليه وكذلك في بغن ولقد نصركم الله في الغضب وانتم أذلاء. تقول للمؤمنين عليك كثيركم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلي. بل ان تصبروا وتتساقوا ويتم فورا هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. وما جعل قال أنا هذا اللي اللي فزقوا بحبيب النجار قد انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنّا مزيله ما في حاجة إلى هذا. قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإنهم خامدون. هل فزت العفير؟ العفير سيعني الفتح. تبيت عليها المخلص؟ قد كان إلا, صيفة جبريل إلا, إلا صيحة جبريل وعمل فيهم. خاص لا الله. كانت خامدون يا حصلنا على العباد ما يزيد من الرسول إلا كانوا به يسجدون يعني من رأوهم يحصل على شيء الامور واضحة تجد والرسول والكتب ثانية لإسعادهم وإكمالهم وإنقاذهم ها الرضا من الله لهم هم من عشيرة هذا ما خصم للعدم خصم للنار وسمن الرعبات عزيز خلاص ما بريشني الخير أنا صيرش بكم غيالخ وحنا الشرس والشر. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنت صير علينا حديث ما شهدنا إليه. اللي عندهن عقاق يقول يا رب إذا كان هذا الدين حق وهذا الرسول حق وهذا القرآن حق من عندك يرميه فيه إلى أنا حايف لا إذا كان هو الحق أنت صير حجارة لا إلى عند الله نعم يقول مازوجل هنا كيف كيف كيف فكيف, كيف كان. كان فكيف كان يأتي فكيف كان عقاق كيف كان العقب كان العقب مددر مهلك ما ترك أحدا بعده بعدها سبحانه وكذلك حقّت كلمات ربك الذين كفروا ان اصحابنا يعني كيف كثبت بأولئك هؤلاء حقّت عليهم في النبي عليه الصلاه والسلام ومن بعده ومن بعده ومن الساعة حقّت عليهم يعني وجبت عليهم كلمات ربك لا رجل هي لأملأ النجد النجد ويجعل كلمة الله أنهم اصحاب النار الله سبحانه وتعالى ممكن يدمرهم كما يدمرهم السابقين ولكن لم يهدفكم لأن رسول الله كان فيهم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وما يستخدم كما يقول بعد السلام يقول الله سبحانه وتعالى أطلنا السلام بامرين بوجود رسول الله فينا والثاني ابن السفارة السفارة سبحان الله قال واحد مشات وهي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم أبكس واحدة إذا بغينا النجاة من عذاب الله ها شنعملون؟ نسوب الله ونسفروه الله نتطويغفرونا وننسق الصحيفة الصحفة السوداء والصحيفة الدلويل ها للمخالفات المحرفات ونفتحوا صحة جديدة مع الله نصرفه مع الله ونقيم الطقوبابه وقلوا يا ربي صبح علينا هل من جيلانا والا نحن مهددون نعم ثم بعد هذا قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا سبحان الله كانه يقول ايها البشريه ايها الكفر ايها المعاندون أيها المعارضون رائع الملائكة السماوات معامرة بالملائكة السماوات الدنيا اللي تجي الكرة الأرضية عبارة عن حجرة من نزلها في الكرة الأرضية أيضا الكرة الأرضية بالنسبة للسماوات يعني بحل واحد الحصة مرمية بالنسبة. فعلى من الأرض يقول ملاك السماء الدنيا معمر بالملائكة والثاني معمر بالملائكة والثالث والرابع والخامس والسابع وما شاء الله كلش معمر بالملائكة الكل يعبد الله عز وجل الكل في الله فإن استكبروا فإن استكبروا هؤلاء وكفروا عنده عرض ورب يعني سريعة وعرضوا سلط الله فالله عنده فالذين عند ربك فالذين عند ربك يسبحون هم. <تصفيق> ليل <الليلة> والنهار <تصفيق> وهم يسجدون ومصلين ومصلين يسبحون الله عز وجل ويحمدونه ويركعون من لا يسأمون ما يبلوا ابدا بالسمع كاين عند الملائكه في تسبيح كاين ملائكه في تهليل كاين ملائكه في كي في سجود سجود من دخول وهو ساجد من دخول وهو راكع من دخول وهو في سبحانه قطت السماء. أطس السماء. أطس السماء. ان السماء. وسرت لأنفسكم. وإلا سأسيب من شكا. فإنما يشكرون نفسي ومن كفار فان ربي غني وكريم. والكوكب على شيء مش قطت السماء. إيه. كلها قطت السماء وحق لها أن تأيد. شو تأيد؟ الأطيد هو كنا برة في بادية. كل كله سخاب غير عمله غيره كان عملوه بال يعني بالطلوعة وال والقصص وكان يعمل الرذمة من فوق ها وثم ما هيدا له هيك كانوا كيف هكذا وعملوا الرذمة من فوق إذا جلس واحد من فوق يسمع عن الص الصغر على ناسكي وزوجته يشتقان بتبصر من فوق كيف الله عز وجل واللي لو عطا الله السمع هو السمع تسمعون تتقالب السماء مقدمة على الآية الس السماوات كزوجين نسق لهم الملائكة. الملائكه يعملون؟ قال ما بين الساجد وبين رك. ما عندهم شغل. ما كيحرصوا، ما كيبيعشروا، ما كينجر، ما كيحدد، ما احتج حاجة. أش يعمل يعبد. ليلا نهار. دوني كورة. يسبحون الليل والنهار لا يفترض. سبحان الله. فالله عز وجل خبر عن الملائكه اشقال قال الملائكه ابتداء من حملة العرش واعظم اصاطيل الملائكه هم حمله العرش اليوم في الدنيا كيحملوا العرش اربعه ويوم القيامه يحملونه زمانين ويحملوا عرش ربك ذو القوميه ومائل اي ركيه ثمانيه هذا الله, الله سبحانه وتعالى أبينا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, لا تنحق يا هذا بكي من جلال الله وعظم رسي هذا مش محل بضاحية ما كان لعبوه كان لعبوه كنلعبوا كان لعبوه الضمع كان لعبوه الضمع وخارب يا أخي الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم أبينا له ربه في أن يصف ملك من الملائس يتحمر في قال ما بين شحم الحديث صحيح واثبت ابن كديس شيء قال ما بين شحمة اذنه وعاصقه كما بين السماء والارض لا اله الا الله والحديث صحيح بحال شيء على العرش اعظم مخلوق هو نسبه السماوات ونسبه يعني الكرسي الى العرش لا اله لا يبي. ويقول مجاهد يقول ما بين السماء الدنيا ما بين السماء السابعة أنا أقول شوفون عن الغلاف ما بين السماء والأرض كم؟ خمسمية خمسمية سنة والغلاف يعني سبكي يعني السماء خمسمية سنة وبين سماء وسماء خمسمية سنة وهكذا. وثم من السماء السابعة إلى العرش يقول سبعون الحجَر حجَر حجاب حجاب نور وحجَر ضلَّة حجَر نور وحجَر ضلَّة حجَر نور وحجَر ضلَّة حجَر نور وحجَر ضلَّة حجَر نور حجم حجاب, حجاب, حجاب, حجاب, حجاب كم سمك الحجاب يا رب الله ومن فوق ذلك بحر والبحر سمكه ما بين السماء والهرب وفوق الماء فوق هذا البحر العرش وكان عرشه على الماء. الماء سبحانه سبحانه سن يعني صادم كان يقول والله تعلمون ما أعلم لا تحكت قليلا كانت تحك الرسول الشعام تسلسه ولا بكيت كثيرا واحنا نحسى عن هذا ونملأ فينا بالطاحت حتى تظهر آخر ذرفع لا إله إلا الله فيقول سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله ومن حوله ماذا كله من حول العرش لأن العرش محيط بالتول صلى الله محيط بكله نعم كل الملائكه سيدنا محمد عز العرش كلهم الشغلهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم كلهم في طاعته الله وكلهم في يسبحون يقولون سبحان الله وبحمده وقول الله وبحمده كل عبادات معناها تسبيح التحميد كتصلي شو معناه تسبيح التحميد وقد تصوم معنا معناه تحميد التصبيح هذا عملي وهذا قولي شو شو نزه الله عن أن معه وغيره وأنا يا ربي لا أعبد لأيك ما أعبد زواك لسان حالك يقول هذا في عملك هذا كل كل العبادات عبارة عن تسبيح وتحميد هذا قولي و نعم عملي بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به سألها ويؤمنون به هذه فيها تأنيس للمؤمنين العلاقة التي تربطهم بالمؤمنين شو هي هي الديمة والمؤمنين المؤمنونين إخوة. إخوة كأن الله يقول أن سمو الملائكة إخوة الملائكة يحبونكم الملائكة ينصرونكم الملائكة يساندونكم انهم اخوانكم ومن شدة محبتهم لكم انهم يطلبون مني انا اخفر لكم هذا شو ويستغفرون لمن بعد ما قال ويولنوا به قال ويستغفرون للذين امنوا لحيون صفا للذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر امنوا بهذا الكتاب من القران امنوا بكل الرسل وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امنوا بوعد الله ووعيده امنوا بالله افضل و بالاسلام دينا و سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امنوا فهذه هي العلاقه وهذه هي الوصول التي تربطهم بالمؤمنين قالوا يؤمنون به ثم تعاقبها مباشره ويستغفرون للذين امنوا هذا من مزايا الايمان انت ماعز في دارك ماعز في فراشك ولا في عملك وخدمتك والملائكه يستغفرون لك يا رب اغفر لفلان لا اله الا الله تزول وماعزك يستغفرون للمؤمنين يلعنون الكافرين الذين يشهدون ايات الله يلعنونهم يسبونهم بل حتى السماوات عنهم إذ كأن سلها العالم ويسقرون للذين آمنوا والمؤمن إذا مات الكل كله يبكي عليه وإذا مات الكافر كل كله يفرح لموته والدليل قر الله تعالى قول الله تعالى ثم أبكت عليهم السماء والغد قم فرعون لما دمرهم الله وأخذهم وأخرجهم قال كم تمشاه ومشاه عن آخرهم وقفأ أخي نظرونه قال كم كثير كثير كم سرقوا من جنات ألفين جافت النفسة ألف ريسي أهال الينجاز أهال لا لا لا لا لابو مجاعد رأيت الله تقولها كم ثلاثوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم يعني قصور ما شاء الله مقام كريم ونعماتين كانوا فيها أفكه السرور الفرع فبدأوا الله ونبنى لشيح ما شاء الله وشاء الله كعن آخرين من صلك وحده موالا من الزيئ ثم قال كذلك وأورثناها لمنعصيناها أخوى الآخرين قال فما بكز عليهم مستماهو الأرض والله الكلم في عليهم شيء عدد الأرض قال العلماء معناه أن المؤمنين إذا ماتوا سبكي عليهم السماوات قبل السلام وفا في السلام في الكتاب قلوا صلاح هم سيحمل صراحة صحيح نعم هذا هو ما قول ربنا سبحانه ويستغفرون لمن للذين آمنوا كيف تقول الله علمناك فإننا نبغينا نستغفر وبغينا نطلب من ربنا ونسوو الله ونترك ما الله أكفره شو أداء الدعاء الله تبي إنه أتلقى ما يجي كل واحد عنده حاجة عند الله شو شمس لحى لأن الدروشة حتم صدق على الدرب كل اللي جبناه في مع الدرب وترك ما هذا ولكن ما مجرد يعني كادت كل هكذا لا أداء الدعاء والدعاء أداء شو الأداء في الدعاء الله تبي فيش كسي يعني ما هيك اشي اولاً توسلوا توسلوا الى الله باعظم صفاته صار اتو قالوا ربنا يا ربنا ما ابو جمول عبد الله ابو جمول عبد القادر او بيحكم ليبريس اقول خلاص ما بيعاتب ليبريس بيحكي جبريل وبكاء وبيحكي العرش وبيحكي العرش وبيحط الكرسي وبيحط القلم ها وبيحط النوح المحبوب وشيء أشقاله ربنا يا ربنا <تسكت> الزمن والمكان الماضي والحاضر والمستقبل رحمته دلائله دلائل رحمتك واسعة ربنا وسعت كل شيء ما من شيء الا وسعيه الرحمه <تصفيق> رحمة وعلمه كذلك علمك حاضر كل شيء بالزمان والمكان الماضي والحاضر والمستقبل العالم العلوس في كله في الدنيا والاخره لا اله الا الله وسعت كل شيء رحمه وعلما رحمه من جنه رحماتك يا رب أن تشمل هؤلاء بالرحمة هؤلاء المؤمنين نغتر لهم يا رب ولكن نحن لا نفسك عليك يا ربي ما نفرض عليك نساها للمجد أن يفتحق كل مغدرة هذا من أجل الوحل نساها لك إذا كانوا أهلا أما نحن نفرض عليك وكل نزع من الله نحن نطلب طلب إيه طلب الزليل للقور العظيم طلب الفقير للغني التي لا حد الأيام ربنا وسأسا كل شيء الرحمة وعلمة فاغفر لي من للذين تاره أما اللي باقي مصر وباقي مصر قال شوف من هاي الدخانة المصور حمس ان قد شربت الدخانة تبلع الدخانة وتشوف وتكون النار شعال قالوا وحلين باقي شعال أبلا الله أغفر لك الله قال الله أغفر لي وبعدين بعد تعمل تخرج منه من مرحل هذا تكون يعني بالخل في يسوفي يسوفي يسوف يسوف عمّر عمر يرغب لا سوفي الله يا النصور لا تقبل الله قبل الله وزيح بعد يبقى الله لا المذنبين يتم منادى بترقب المغفرة لا بل الذين اللي تركوا باب الله نديه على ما فعلوا، ومزقوا الصفحات الصفحات الشيطانية الصفحات السوداء مزقوها ومنظرها عرب الحائط واقبلوا على الله بقلب صادق تركوا باب الله يا ربي دلبوا تودع والمشاعر والخوف من عذابه والرجل في ثوابه. فاذا هاو يجي تمو من الله عز وجل الملائكه يقول يا ربي لا ترقه قائما فاذا اغفر لي لوين تابوا ومعنى تابوا نقول لك السفر تبتوبه للصبر الماضي يا ربي اغفر لي وصرلي الصرع ويودي من بعض المغيره للصبر والتوبة معناه لأوبار رجوع الله يعني المستقبل إن شاء الله احنا قاد نأمله ذات طاعة الصالة والصيلة والذات والعجل وقراءة القرآن والجيها في سبيله وبيعنا ذاتنا مت يعني حياتنا لك هذه التوبة كثبت توبة معناه الحياة المستقبلية كلها التي أردت وفتنا إليها إن هذوك يطنعوا الملائكة اللي الله يتخذيها وقل الذين تهم وما تابوا فقط كم واحد تكون التوبة ديالي سلبية وماش كنت كنت تسوبها صديقها هو أنا يشوفك منها فوق اش قد تعمل كنت كنت تزلز القهوة تجلس في القهوة فميس في جلس تجمع تجمع وكنت كنت تخالط المساخت والسكار والمعربقين جميع كنت تخالط الأولياء والصالحية وأهل كتاب اللي هي عزوجة والناس نعماس الطائقين الطائقين العابدين الراتعين السجيدين هم تتخالط كنت كنت كنت كنت تمشي القلعية كنت نعلم تكسرون الحمراء خلاص تتسامل البدء والحديث وهذا يعني حياتك الزائعة كنت نظر هنا وهناك لا خلاص تبد نظر عم عالم عم أعرى الله كنت مع الأغاني وتشوف الأسريطة وتشوف الأسلسلات وتشوف المهليات خلاص انتهت هذا ما صرت عليه وربما تصرف بها خلاص هذا كذا هذا السرطان جديد البوير سرطان البوير هذا السرطان البوير إلعا هكذا سبحان الله عز وجل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 جواهد نافر جاية شتاني هذا الشيطان دل الشاقن دل, دل... دل... دل مغرب قلواصل تبنيه بعضو وزي... شحنهم شحنهو وزار نعمس نفخو وزار خاص لا يا اخوان لا لابد التغير يظهر في حياة الاسلام في سمكه في كلامه في يده في رجله في... يعني في كل شيء في الحياة في ديميل في ديميل سيارة في ديميل في شريطة في كل شيء صغير من الجاهلية إلى الإسلام من الكفر إلى الإيمان هذو من الذي يطلبوا الملايذين يطلب الله عز وجل للذين تابوا واتبعوا يا رب سبيلك واسدر الله سنوح وكتابه ترق رسوله. هذا هو السبيل سبيل الله سبيل ثم وقيم عذاب الجحيم للذين تابوا واخذر الذين تابوا لأنها قادر الذنب وقابل الزرب رح نقبل القرأة زين وقيم عذاب الجاحين لأنها شديده الإقر وقيم عذاب الجحيم وشو؟ وداو صار يرجع دقيهم زي كره كيفه كيف على حالهم احضرهم العدد يا ربي لانها لا تطاق وهذا مو من يسحقنا يا ربي وقف على الجهنم هذه تقول للعلماء تخليل تخليل اصل معناه ننظفهم يا ربي وبعد ما ننظفهم نتفرحهم ايش تعمل لهم وعزهم ورفع قدرهم ايش تعطيهم الجنه ولا قالوا بعدها لا فيه لأن الإنسان لم يسكره تقول ما عمش يتبس مع Adam قشدر من مسخ منات ما جاءش قد على اللو كسب له غصب وثم تيه عن جد يحوز لا كسب يحوز خير مع ها سبحان والبفاح غصب و كذلك ما ما دخلهم الجنة يا ربي حسيت مضبوط قرقي مع Adam جه زمان وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات عدن أدخلهم جنات عد جئنا في الاقام اللي في ما نخرج منه سبحان الله نذاع عاد هي الاقام الدهل ما نخرج ابدا من واثب عدل التي وعثهم في وعثهم، في كل هذا مش رسولكم القران عمر كي وعدهم بالجنة وبالغفرة للدين قول رسول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما جاب البخاري ومسلم كلها الله وقته. ثم يا ربي ما يمكن يستقروا بنعم ومزعم ويعيشوا طيبا في الجنة إلا إذا كان أحباه معهم عندهم أزواج وعندهم أولاد وعندهم أصدقاء وعندهم, وعندهم وعندهم وما ليستقروا حقيقة الإنسان ليستقروا على مسبح النعيم حتى اللي كان يصوم اللي كان معاه من يصوم يزكي ويحج ويعتامر بقصيكم معي واخذوا من عماه ال يعني إخواني وخذ أخواتي وخذ أولادي وكل كل بقصيكم معي واسدي عائش خل ما لا إذا هم هو من صرح يا, يا رب يدخلهم الجنة هم هو من صلحة ما هو كل الأولاد أما اللي صلح لا لا صلحة دخل صالح إنهم الطالحين ومن صلح مرن والصلاح مش يجل او الإمام بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح وفنوصها من كتاب الله يا رب ترمهم هم والمرين هم يمن يتصلوا بهم عليك لأن هذا معهم آخر لإنسان أحباده ها عندك الخير وعندك ما شاء الله وقصور ها عندك ويدو ويدو ويدو طب حلو رابع ويدو لا ألخد ألخد من عمل أبوك من نألين ها. ومن صلح من ابائهم وازواجهم قالوا ازواجهما يسمون الزوجه فقط كالزوجه ليس جمع ابناءهم ولكن لازمع... لازمع... لازمع من من ات ات ات من لا تسمع افعال عقيدتك ولكن على منهاجك اما اذا كانت على منهاج اخر فحال المرتين له كانت تستعبد من عبادنا صالحك فخانتهم هما فاشخانا لا أبداً ما يمتلم ربنا بثل وثل وثل وثل أبداً المخصوب الخيانة يعني خارفت ماء المعبوعة فيه وما دعا إليه ما تبعوه كانوا مع الجافة أزواجهم وزريتهم إنك أمس العزيزي حقاً عدوه إن شاء الله هذا الأسبوع لا واسبوع آخر إن شاء الله يتمينه إن شاء الله استعاع هنا سؤال يقول لي صديق يبيع مخدراتك هل يجيب لي أن أقترد منه بعض المال وأرده له إن بعد يا أخي الركون إلى الوساع أو من يحارب الله هذا من نوع لا تفتل إلا من يتقرر يتم يساكم النار لا تهد قوما يؤمنون بالله و بالعقل يؤدون <تصفيق> اخذ <أكثر> الله <تصفيق> و الرسوله ان كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او اشيرتهم اذا كتب يدهم في قلوبهم الايمان وايدهم برفق منه و جنات زين في الحاضر اي في حق الله و الله من الايمان من اعطى لله ومنع منع لله و يعني ما أحبت الله وأبغضت الله فذلك. قد استكبرت، قد لكن بالضرورة أحسن. سبحان الله، قد لا تجد من يقرضك إلا جاء. ما لا احد أم؟ وانسحبت. محتاج. إما عملية جراحية، اما سبحان الله سبحان أي حاجة من الى ان سوق اذا بالضروره دي اساسا الضرورات لا كنت اقول الضروره بقدر الضروره كم من كماليه بيقول لي الناس ضرورة يقول من باب الكماليات او قسم من باب الحياكه واذن الضروره الضرورات اللي بتتصادم مع مع الاصول شو هي النفس للعرض العقل يعني المال مثل والحس اذا تعارض مع هذه وكانت هذه الخمسة لها ترصة إلى إقامتها وإلى حفظها فخلاص. يفتح ويسمح لك لان الله علمني بالذنب نعم أو أن بعشرة مع سبحان الله قد يعطيك من المال تبيروسي من ما لا يحل إلا إذا كان درب يعني عن السدس واثناء النهي سجى كل الجهاز ناقض بمقلا يحل لجان ساقوم. أما لا لأن المولى هو عبد المولى يحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله فهو يسخط لله ويحب لله إنه جاء السفهان سبب بينه وبين المولى هو الله كنت مثلا صديقك ومشيت عدوي عن عبد عدوي وسرت سقط صديقك ومشيت يقول هذا هو هذا اللي صديق عدو كذا نقول جسمك الماء فطبعاً نعم إن سعد من عباد الله أخلص لله تحب الله وتعبد ما يحب وترغب ما يبغض هذا والسمح له وتعمل الله مع من يحاربها لا هذا هذا ما عندنا في هذه القضيه ثم هذا يقول الآخر نرجمي تبيان ما يسمى بختان الفتيات هل يوجد أم لا اليوم ما يحارب ختان الفتيات ختان الفتيات هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كانت واحدة المرأة معطية معطية سبحان الله عندنا ما عندنا هذا هذا يكون نفس البلاد حارة البلاد حارة سبحان الله فتياتهم فتياتهم يكون عندهم واحد واحد واحد قطعة بالها لا يعني في البرج ربنا سبحانه الله إذا إذا بقيت إذا كبرت وتصخمت في السجى وجهها في السجى وجهها وتقوى تتقى حتى إنها ما تدرب ربما تندفع إلا ما تندفع إليه سبحان الله اذا أنت زوجة زوجها وقتئذ في وقت حتى زوجة زوج الواحد ما شاء الله فالله وجل سبحانه شرع يشاء ان هذه الطلبه وهذه الشركوله محمد الفراغ هو هذه يقطع الحجر يمشي لعند الحجر ويقطعها ويقلل رسو في جدو جدو في المدينة هذه معروفه كانت ام رضي الله عنه وتقول له اصفيبي ولا تنهيكي تنهيكي لا تليع باش تقطع جنازه خلينا هذا يوصل وحده وسبحان الله يشهدوا برا هذا ايه اللي تتحرك من هذه القطعه الصغيره ايه لا يعني خذوا نفس الهاجم فانه انظر من الوجه كيف انظر من الوجه المرأة عاصمة ويحبع ويقول ان احضع عند الزوج احضع عند الزوج منها تتزاوب مع زوجها اما الى كانت من سهوة احضاء فالمهم هذا يمكن ايش اسمه هاجم فبقيت اسمه في صحفنا اليومية في صحف من كان اباؤهم يشهدون من لا اله الا الله وهم تفاروا بالله ألقين سنون عماسك محاربات وخذها في الكثبات الجارية قلت على الخيثان الجارية الإسلام نحن ضد لا نقبله شوفيكم اللقاء مجرية جاء مجرية ينشر في بلادي الكفر السرعة مصر عندهم ال... عندهم السراع في خيثان المرأة وإحنا نعمزين خيثان في المرأة خيثان المرأة خلطيني شيء صعب كون شيء صار لي. يدري. حتى اليهودي اختزل. حتى اليهودي دمر اختزال. نعم. مشكل شرائع كلها. النصرانية حركوا. وإما الاختزال شو أول ما اختزل شو هو؟ سيدنا إبراهيم. أول ما اختزل. فهي شريعة سيدنا إبراهيم. وهي من سلاله الفطرة اللي جت بيه. الشريع كلها. وقت الذاتي. هنا. سؤال آخر يقول. سمعنا أقوال عديدة بعض الأشخاص أنهم يقولون إذا مات الطفل الصغير يسير إلى سيدنا إبراهيم الخليل إلى الجنة يدفل تحت شجرة له يدفل فيها الأطفال الذين يموتون قاصرين هل هذا صحيح؟ نقول نعم هذا صحيح صحيح وصحيح جدا جدا جدا يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم احمد أحمد وغيره في المثل. يقول رسول الله يسمى ذرير المسلمين ها تجد هذه العبارة ذرير المسلمين متسحة ذرير المسلمين يكونوا هم إبراهيم وفي رواه صارع هو صارع صارع بشأن شعب الأولاد هو والدي جواحي بعد جيبه بعد الجيبه ومدرس النسحة ولكن الله سبحانه وتعالى من السحة في الآخرة في الدرس الآن راكت رب يجمع الأولاد المسلمين اللي تجيبوا تسحة عام ما من الأولاد ولا رجل الله فرع الله عينها يا اهل الاولاد الله عطاها الاولاد المسلمين اللي سينا براو هذه ثم الآن اللي ما فيش وليد ولا وليد صغير صغير الراجل عزمتي الواحد اذا عجبوه يعني عجبوه ما تشاركوا في ذات بهذا بكل هذه القدره نظره وش واحد يجيب الجن صغير اذا كبر يجيب لا اللي يقول لي عبد الانسان وكي تقول له حتى دي شنو كيما شكلوا اللي ثم بعد هذا يقول يعني نحن من قبيل إسميليس ولا نمتشاري يسمى بودي ودائما نسمع العبارة بودي فلان بودي فما قول الشائع الحقيقي يعني بودي هذا واحد بودي يعني من سبب البودي هذه ديانة ديانة البوديا عيدوا الله في الهند هذا الرسول صلى كان يقيم بأسماء الأسماء اللي مشتديها والأسماء النادمة، الأسماء اللي فيها تبدع وفيها فضفضة وفيها, وفيها شرقة أو فيها فيها يعني فيها شر، شو, شو, شو اسماء ما الله؟ شو اسماء ساقطة؟ ترى صنف كثيرها، كثيرها، كثيرها يعني عدد الصحابة من سبقها في هذه الأسماء، فتلاقي هذا إذا في لبود لبود، فهذا كلام ما شاء الله يبطلنا نتجيبه بعد إن فيها فيها فيها. كان انها اتفاق مع ال... مع البوذيين يعني بالنسبه بالنسبه الى الديانه البوذيه الله العافيه موقفنا جميعا نذكر ونتوافق حاجه الله اكبر لا اله الا الله سبحان ربك ترفع الجنب يسلم وسلام مع وسمين والحمد لله رب العالمين